يورا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فمرحبا بكم ايها الاخوه الكرام من جديد وعوده الى تفسير كتاب الله تبارك وتعالى والذي نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين يتدبرونه ويتلونه حق تلاوته ويعملون به ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته وقد وقف بنا الحديث عند سورة الكافرون ونقف اليوم بإذن الله عز وجل مع سورتي الماعون والكوثر قال الله عز وجل ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ارايت هل همزه هنا همزه الاستفهام همزه الاستفهام ارايت والخطاب اما ان يكون للنبي صلى الله عليه واله وسلم وهو الذي نزل عليه القران واما ان يكون الخطاب عاما لكل من يوجه اليه الكلام ارايت حال هذا الذي يكذب بالدين وقلنا ان الدين له معان ومن هذه المعاني ان الدين هو الجزاء ولذا قال الله عز وجل مالك يوم الدين أرأيت إلى هذا الذي يكذب بالحساب والبعث والوقوف بين يدي الله عز وجل ومجازات الصالحين بما عملوا من الصالحات ومجازات المفسدين بما عملوا من الفساد هذا الذي يكذب بيوم القيامة ويكذب بالحساب بين يدي ربه عز وجل هو الذي يكذب بشريعه الله في الدنيا وهو الذي يكذب بما فرض الله عز وجل عليه في الدنيا من زكاه المال ومن اداء الصلوات ومن صله الارحام ومن اكرام اليتامى فذلك هذا الانسان الذي يكذب بالدين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 فذلك الذي يدعُ اليتيم يدعه أن يدفعه بغلظة وبعنف وبشدة لا يسمح له أن يكلمه كلمة ولا أن يسأله سؤالا وإنما يعامله بغلظة ويعامله بقهر وب عنف شديد ولذا قال الله عز وجل في حال أهل الشرك والكفر قال تبارك وتعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا يوم يدعون إلى نار جهنم دعا فذلك الذي يدعو اليتيم أي فذلك الذي يدفع اليتيم بعنف وشدة عن حقه لقساوة قلبه ولا يحض على طعام المسكين أي لا يحض يعني يحث وينصح غيره على إطعام المسكين فكيف له أن يطعمه بنفسه لأن الإنسان قد يكون عاجزا عن الاطعام ولكنه ليس عاجزا عن الإيه؟ عن النصح باللسان قد يعجز عن ان يقدم هو شيئا لكنه لا يعجز لا يعجز ان يجلس مثل هذه هذه الجلسه ويقول لاخوانه ولمن حوله اطعموا المساكين واطعموا الفقراء لكن حين يصل به الامر إلى درجة أنه لا يحض حتى النصيحة لا يفعلها قال عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون أي فعذاب شديد للمصلين الذين هم عن صلاتهم لا هون لا يقيمونها على وجهها ولا يؤدونها في وقتها حقيقة هذا الكتاب تفسير ميسر كتاب رائع جدا أميز ما فيه أنه يجمع بين أكثر من قول في كلمات يسيرة جدا يعني لا يؤدونها على وجهها هذا قول ولا يؤدونها في أوقاتها هذا قول آخر كما سنرى وهو جمع بين القولين الذين هم يُراءون أيدي أعمال الخير مراءاتاً للناس يعني يريدون أن يراهم الناس ويمنعون الماعون أن يمنعون إعارة ما لا تضر إعارته من الآنية وغيرها فلا هم أحسنوا عبادة ربهم ولا هم أحسنوا إلى خلقه واختلف في من نزلت فيه هذه السورة سورة الماعون فذكر أبو صالح عن ابن عباس قال نزلت في العاص بن وائل السهمي وهذا قاله الكلبي ومقاتل وروى الضحاك عن ابن عباس قال نزلت في رجل من المنافقين وقال السدي نزلت في الوليد بن المغيرة وقيل نزلت في أبي جهل وعن الضحاك أنها نزلت في عمرو بن عائذ هذه أقوال في من نزلت فيهم هذه الآية فذلك الذي يدعو اليتيم كما قلنا يعني إيه يدفع اليتيم عن حقه قال قتادة الذي يدعو اليتيم أن يقهره ويظلمه والمعنى متقارب لأن القهر والظلم فيه الشدة أو منه الشدة والعنف والدفع بغلظة وما إلى ذلك والمشركون كانوا لا يورثون النساء ولا الصغار لا يورثون النساء ولا يورثون الأطفال الصغار يقولون إنما يحوز المال من يطعن بالسنان ويضرب بالحسام اللي يستحق المال مين؟ اللي بيقاتل بيمسك السيف ويضرب ودلوقتي ولا حول ولا قوة إلا بالله نهج كثير من المسلمين هذا النهج القبيح الخبيث تجد الرجل قبل موته يوصي أولاده حذاري أن تعطوا شيئا من الميراث لأخواتكم البنات ليه يا صاحب الوصية لماذا قال لك البنات دول اتجوزوا خلاص اجوازهم يصرفوا عليهم ودول لا زرعوا ولا ألعوا لكن أنتوا اللي اجتهدتوا وعملتوا وسويتوا وجبتوا الفلوس وتعبتوا وشئيتوا وعرقتوا فيها يبقى أنتوا الاولى بيها سبحان الله قل أأنتم اعلم أم الله ويل لمن يقع في هذا ثم ويل له فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين اي لا ينصح غيره ولا يحث غيره على إطعام المساكين والفقراء فكيف به هو نفسه لا شك أنه أبعد عن الإطعام وعن البذل ثم قال الله عز وجل فويل للمصلين تسمع هذه الايه لا تقف عندها هذا مما يحسن الا تقف عنده في القران ليه فويل للمصلين ممكن واحد مش فاهم القصه سمع فويل للمصلين يقطع الصلاه ويمشي مش هيستناك لما تقول له الذين هم خلاص انت قلت له فويل للمصلين وفيه ناس والعياذ بالله يفعلون هذا ياخذ جزء من القران ويترك الايه الجزء الاخر يعني ياخذ قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه بس ويحط معها ايه فويل للمصلين اهو يبقى نهانا عن الصلاة وتوعدنا إذا صلينا كما كان أحد الشعراء المجان إذا نصح بالصلاة يقول دع المساجد للعباد تسكنها وامض بنا أو وذهب بنا نحو خمار ليسقينا ما قال ربك ويل للأولى سكروا بل قال ربك ويل للمصلين ويستشهد بالقران وخلاص وياخذ الايه ويمشي لا انتبه فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون اصل المساله فيها ويل ويل دي مش كلمه عاديه ويل هذا توعد بالعذاب الشديد الأليم وقيل إن الويل واد في جهنم تستغيث جهنم من حره نعوذ بالله من جهنم وويلاتها روى الضحاك عن ابن عباس قال هو المصلي مصلي لكن الذي ان صلى لم يرجو لها ثوابا وان تركها لم يخش عليها عقابا يعني المساله ايه مش فارقه معاه ممكن يكون بيؤديها كده حركات مجرد حركات وخلاص لو سابها ما تفرقش لا يخشى ان يعاقب واذا صلاها لا يرجو ان يثاب وعنه ايضا ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين يؤخرونها عن, الذين يؤخرونها عن أوقاتها وكذا روى المغيرة عن إبراهيم قال ساهون بإضاعة الوقت وعن ابي العالية لا يصلونها لمواقيتها ولا يتمون ركوعها ولا سجودها قلت الكلام للقرطبي رحمه الله ويدل على هذا قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف ايه اضاع الصلاة يعني ممكن يضيع الصلاة وهو يصلي نعم يضيعها يضيع وقتها او يضيع حقها الذي يجب ان تؤتى به على وجهه وعن ابن عباس ايضا الذين هم عن صلاتهم ساهون قالهم المنافقون يتركون الصلاه سرا ويصلونها علانيه لما يكون قريب من المسجد وحواليه ناس يدخل يصلي لما يبعد ولا يسافر ولا يكون في جنب لوحده ما حدش حواليه لا يصلي هو في ناس كده يا اخوانا في ايوه في فيه يدخل معاك المسجد ويقف معاك في الصف الاول كمان عشان انت تتصور انه لا يترك صلاه فاذا خلى او سافر او بعد عن يعني رفقه المسجد لا يصلي والعياذ بالله تعالى ده فيه بيحصل احيانا ان يكون واحد عامل في مسجد عامل في مسجد وما يصليش يعني واحد في يوم الجمعة واخد اجازه هو ما رحش صلى الجمعة له أنت ما صليتش هنقال له أنا عندي أجازة النهاردة ما بصليش وواحد كان عنده أجازة واتزنق وصحبه غاب اللي عليه الدور في المسجد جه فتح الكلام ده حقيقة على فكرة مش, مش بقول نكت جه فتح المسجد أذن وجه ماشي روح أنا بأذن لله يقو يصلي خلاص أنا مش أصلي ليه عندي أجازة النهاردة ولا حول ولا قوة إلا بالله كأنه يصلي فقط من أجل الشغل والوظيفة بتاعته والراتب بتاعه زي إنتوا أكيد بقى سمعتوا بس دي ما رشح عائيا ولا مش عائيا الرجل اللي قال له تعالى صلي واللي هيجي يصلي كل يوم الفجر ولا يصحى الفجر له كل يوم جنيه ولا كل يوم عشر جنيه والكلام ده وبعد ما خلص قال له قلنا ما فيش فلوس بس كنا بنحاول نعودكم على الصلاه قال له احنا, احنا اصلا كنا بتصلي من غير وضوء عارفين ان انت فلا حول ولا قوه الا مني. قال ابن عباس رحمه الله هم المنافقون يتركون الصلاه سرا ويصلونها علانيه قال الله عز وجل واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالة كسلان هو جاي مش قادر يقف دقيقتين مع انه كان واقف بره بعيد عن المسجد كده وقف يرغي بالساعتين لكن لما يجي الصلاه يكسل تعبان ويدعك في عينيه وينعس وخلصونا بقى مشايخ وكل شويه نحو اصول فقه ما تصلوا وتروحونا وقفت تصلي احنا صلينا بالمعون والكوثر ها؟ يقول لك طب ليه شيخ ما أسمتش الكوثر على الركعتين احنا تعبانين ومن أمن الناس فليه قال ابن عباس رحمه الله رضي الله عنه ولو قال الذين هم في صلاتهم ساهون لكانت في المؤمنين تبقى مشكلة خطيرة جدا مشكلة خطيرة وقال عطاء الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ولم يقل ايه في صلاته ده لو في صلاتهم ده احنا كلنا بقى نضيع مش كده كلنا كده بنقف في الصلاه اه بقى, بقى التفسير والنحو وده يقعد ساعه وده يقعد ساعه يعني هروح بيتي حوالي عشره ونصف ساعه ونصف خلاص ضاع اليوم بحسارة. الله اكبر هو لسه واقف بيفكر ها هيمشي ازاي طب ممكن يستاذن ويروح طب ممكن كده ويجي لك الشيطان بقى أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن إيه يذكره قال ابن عباس قال ابن العربي رحمه الله لأن السلامة من السهو محال أمر محال حد يملكه وقد سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته والصحابة وكل من لا يسه في صلاته فذلك رجل لا يتدبرها ولا يعقل قراءتها شوف ابن العربي كلام غريب جدا شوف بقول ايه وكل من لا يسه في صلاتها فذلك رجل لا يتدبرها ولا يعقل قراءتها وإنما همه في أعدادها الدي كام؟ الأولى ها لقى دي كام؟ الثانيه ها عد ثالثه خلاص طبعا هذا يعني إيه؟ فهم عال جدا ودقيق جدا لكنه مخيف أيضا يقول وهذا رجل يأكل القشور ويرمي اللب وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسهو في صلاته إلا لفكرته في أعظم منها بس طبعا ليس كل الناس كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يسهو في صلاته لأنه يفكر في أمر عظيم من أمور الأمة أو من أمور المسلمين أو في آية من كتاب الله عز وجل أو كذا أو كذا لكن إحنا وإحنا وفيما نصلي بنفكر في إيه يا ترى الولية عملة الطبيخ ولا عملتوش ولا هالروح نجوع يا ترى الأخ جاب الألمين اللي كنت كان واخدهم مني ما. كلام غريب ما اي أي علاقة بالموضوع خالص وتضيع به الصلاة يقول اللهم إلا أنه قد يسه في صلاته من يقبل على وسواس الشيطان إذا قال له أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يضل الرجل أن يدري كم صلى يضل الرجل ان يدري كم صلى طبعا هذا الكلام زي ما قلت لك يحتاج الى نوع من من التدقيق شويه هو يقول انه فيه واحد ممكن يقف يصلي وهمه في اعداد الصلاه فقط يعني في الحركات لكنه لا يتدبر في قراءتها ولا يتدبر في ركوعها ولا في سجودها انت احيانا ممكن تقف تقرا وده يعني بيحصل معانا كتير ممكن تقرا ايه من من الايات وإيه وتقف معاها شويه وانت راكع بتفكر في الايه وانت ساجد بتفكر في نفس الايه والايه هزت قلبك وحسيت ان هي لي انت لوحدك فتقوم سجدت سجدة واحده وتيجي ايه قايم للركعه الثانيه مش ده ممكن يحصل احيانا بيحصل مثلا ان احنا بنقرا في صلاه القيام ربع في الركعه مثلا وابنيه وبنركع احيانا توصف تلاقي نفسك اندمجت في القراءه وشعرت بحلاوه القران فتلاقي نفسك دخلت في الربع الثاني وانت حس انهم ربع واحد وتفاجئ في الاخر تقول ايه ده والربع طول ليه كده تفاجئ بعدها يقول لك انت قرات ربعين او ثلاثه في هذه الركعه الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الذين هم يراءون أي يعملون عملهم رياء وسمعة لا يريدون به وجه الله عز وجل وإنما يريدون به أن يراهم الناس وأن يسمعوهم وأن يسمعوا عنهم أنهم يصلون وأنهم طائعون وأنهم ذاكرون لله عز وجل يبقى الرياء طلب الرؤية طلب رؤية الناس والسمعة يريد أن يسمع الناس بشانه وأمره ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به يعني إيه من سمع اللي بيعمل الحق عشان يسمع الناس يفضحه الله عز وجل بين الناس والعياذ بالله تعالى الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون يبقى المؤمن عليه ان يكون حذرا حريصا على عمله اذا عمل عملا اخفاه ارايت الى حال الرجل الصنف الذي هو من السبعه الذين يظلهم الله في ظله قال ورجل ها احسنتم تصدق بصدقه فاخفاها اخفاها خباها لدرجه ايه حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه وشماله يمينه بينهم قرب لا ده بينهم كمان اللي واصل بينهم اهو ومع ذلك وصل به الحال إلى ان شماله لا تعلم ما تنفق يمينه يعني, يعني كتم إلى أبعد حد لا يعلم بحاله إلا الله وقد كان من السلف بل قد كان السلف رحمهم الله على هذه الحال المباركة يصلي أحدهم ويخفي صلاته بل إن أحدهم يقوم من نومه يعني كان يخادع امراته كما تخادع المراه صبيها حتى اذا نامت المراه ان سل من الى جوارها فوقف يصلي ولا تعلم به امراته عشرين سنه او خمسة عشرة سنه انت متصور مش يوم بقى من الليل امي امي خلينا نصلي ركعتين نتقرب الى الله امي انت عملت كده ليه انت اذا كنت عملت كده لله فابشر فزت بثوابك وثوابها لكن عملت كده عشان ان زوجي صوام قوام يبقى احذر يعني الواحد ممكن يرائي حتى في بيته اه يراي امراته يرائي امراته يرأي امه واباه لان النهارده عملت وسويت ان بعدين مثلا نتكلم عن كامل الليل وهو اول مره يقوم يصلي ركعتين امبارح وهو اصلا كان قايم عشان يقضي حاجته يعني زي الراجل الاعرابي قالوا له هل تقوم من الليل قال نعم اقوم اقوم الليل قالوا ماذا تفعل قال اقوم من الليل ابول ثم انام فهو اصلا اول مره صلى ركعتين يقول لك يا سلام يا اخوانا لو ذقت حلاوه الصلاه ولذه قيام الليل وتبقى واقف كده يا عم الحق ده هم ركعتين ده هم ركعتين اتق الله عز وجل اخفي عملك لا ترائي لا لا لا بصوتك ولا بقراءتك ولا بعلمك حذاري من كل هذا الحذر الحذر رحم الله العلماء الكبار كان الواحد منهم ما يتكلمش ما يتكلمش في المساله انا أتكلم فيها ليه اسال فلان طب انت اجاوب لا روح اسال فلان وفلان يقول له روح اسال فلان ليه ومالك رحمه الله يسال في في مسائل كثيره فيقول في أكثرها لا أدري ما رفض؟ أنت مالك لا تدري؟ قال نعم لا أدري وأخبر وأبلغ من وراءك أن مالك لا يدري في إيه؟ هو لله ولا للناس؟ نسأل الله السلامه والعافية. لكن في أعمال لا يخفيها الإنسان ولا يستطيع إخفائها. يقول القرطبي رحمه الله في هذه السورة المسألة الخامسة. ولا يكون الرجل مرائيا بإظهار العمل الصالح إن كان فريضة، ولا يكون الرجل مرائيا بإظهار العمل الصالح إن كان فريضة، فمن حق الفرائض الإعلان بها وتشهيرها، فمن حق الفرائض الإعلام بها، و. وتشهيرها لأن الفرائض هي أعلام الإسلام وشعائر الدين ولأن تاركها يستحق الذم والمقتى فوجب إماتة التهمة بالإظهار فوجب إماتة التهمة بالإيه بالإظهار يعني فيه واحد بيصلي لكن أنا عمر ما شفته بيصلي مش بلاش انا أنت يعني اللي مفتح عمرك ما شفته بيصلي ولا دخل مسجد أبداً في حياته ده تتهمه؟ مش كده ولا إيه؟ ويقول لك أنا أقسم بالله بصلي لكنني أخفي فريضتي نقول له لا الفرائض مت إيه؟ متخبهاش بل تظهرها عشان تنفي عن نفسك التهمة لأن هذه الفرائض هي الإعلام بالإسلام وهي شعائر الإسلام وإن كان تطوعا فحقه ان يخفى لانه لا يلام تاركه ولا تهمت فيه فان اظهره قاصدا للاقتداء به كان جميلا بس دي طبعا يعني صعب على النفس يعني في واحد ممكن يعمل حاجه كويسه يقول لك انا والله ما فعلت هذا الا ليقتدي الناس بهذا الخير طيب هذا امر بينك وبين ربك ان كنت صادقا فهذا جميل لكن من الذي يضمن نفسه في هذه الحال موضوع محتاج مجاهدة مجاهده قال وانما الرياء ان يقصد بالاظهار ان تراه الأعين فتثني عليه بالصلاح هو دل الايه الرياء وعن بعضهم انه راى رجلا في المسجد قد سجد سجدة الشكر فاطالها فقال ما أحسن هذا لو كان في بيتك ما هو تطوع ده ما أحسن هذا لو كان في بيتك وإنما قال هذا لأنه توسم فيه الرياء والسمعة بس عايز أقول لحضرتك على حاجة حذار أن تفترض سوء الظن بالمسلمين لأن في إخوة أسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياهم ويتوب عليهم اي حاجه كده يقول لك اتقي الله يا اخي لا ترائي بعملك طب انا معلش انت ما ادراك انني أرائي اشققت عن قلبي وعرفت انني مرائن او مخلص هذا لا يعلمه الا الله لكن ممكن تقول له بشكل نصيحه لطيفه رقيقه يا اخي الحبيب ربنا يحفظك ويبارك فيك ويكذب وبرفق اخونا والله ارفقوا ارفقوا ارفقوا فما كان الرفق في شيء إلا زانه بلاش العنف يا اخوانا بلاش الشده في الدعوه بالله عليكم بلاش لانها والله تقسي القلوب وتنفر الناس الواحد عنده قدره انه يزعق ويصرخ ويقول له اتقي الله ان جهنم في انتظارك لكن ايه الفايده ايه الفايده ده ينفر مني ويزهق مني ويكره يشوف وشي بعد كده لكن انا ايه المانع ان انا اكون رفيقا به وأمشي معايا أخي بالرفق والرحمة أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ويمنعون الماعون ذكرت فيه أقوال كثيرة نذكر منها أن المراد بالماعون زكاة الأموال أي يمنعون الماعون يمنعون زكاة أموالهم هكذا روى الضحاك عن ابن عباس وروي عن علي رضي الله عنه مثل ذلك وقاله مالك والمراد به المنافق يمنع زكاة المال وقيل أيضا الماعون هو اسم جامع لمنافع البيت الماعون اسم جامع لمنافع البيت كالفأس والقدر والنار وما أشبه ذلك قاله ابن مسعود رضي الله عنه وروي عن ابن عباس أيضا ومن هذه الأقوال أن الماعون المعرو أن هو المعروف كله الذي يتعاطاه الناس فيما بينهم وهذا قاله محمد بن كعب والكلبي وهذا قاله محمد بن كعب والكلبي يبقى الذين يمنعون الماعون اذا جاءه سائل وطلب منه شيئا فانه يمنعه منه ويحرمه منه فلا هو احسن في عباده ربه ولا هو احسن في معامله الناس من حوله والعياذ بالله تعالى يعني اتاخد بالك كويس جدا جدا من هذه المساله و مسألة منع الماعون كما قال ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى ينقسم إلى قسمين قسم فيه اثم وقسم لا يأثم الإنسان به أما القسم الذي يأثم الإنسان به إذا جاءه رجل شديد العطش وقال أعطني ماء لأشرب فمنع منه الماء قال له أعطني الماء أشرب وإلا سأموت فمنع منه الماء فمات الرجل كان المانع هنا إيه اثما لأن أصبح إعطاء الماء واجبا عليه لإنقاذ هذه النفس المسلمة بل إن بعض أهل العلم قال لو جاءه رجل وطلب منه الماء فمنعه الماء حتى مات فعليه الدية تصور عليه الدية ليه لانه هو الذي تسبب في قتله وقد لا يكون المرء بذلك اثما اذا كان من الامور مثلاً الكماليه وليس من الامور الضرورية الضروريه التي يجب بذلها للناس قيل لعكرمه مولى بن عباس من منع شيئا من المتاع كان له الويل فقال لا ولكن من جمع ثلاثهن فله الويل اللي يجمع الثلاثه مع بعض اللي يجمع الثلاثه مع بعض لكن اللي بيمنع الماعون فقط هذا اسمه اقل هذا في قول عكرمه رحمه الله لكن اللي يجمع الثلاثه قال ولكن من جمع ثلاثهن فله الويل الثلاثه اللي ذكر في سوره الماعون يعني ترك الصلاه ترك الصلاه والرياء والبخل بالماعون يبقى عن صلاتهم سهون ويراءون وايه ويمنعون الماعون قلت قال القرطبي ايضا كونها في المنافقين اشبه وبهم اخلق يعني اجدر لانهم جمعوا الاوصاف الثلاثه تر ترك الصلاه والرياء والبخل بالمال قال الله تعالى واذا قاموا الى الصلاه قاموا ايه كسالا يُرَاءُونَ الناس ولا يذكرون الله الا قليلا وقال تبارك وتعالى ولا ينفقون الا وهم كارهون يبقى هذا هذه الاوصاف الثلاثه من اوصاف المنافقين والعياذ بالله تعالى وهذا ما تحصل في سوره الماعون قال الله عز وجل ان اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر ان شانئك هو الابتر ان اعطيناك ايها النبي صلى الله عليه وسلم الخير الكثير في الدنيا والاخره ومن ذلك نهر الكوثر في الجنه الذي حافتاه خيام اللؤلؤ المجوف وطينه المسك شوف الكتاب جميل جدا جدا ما شاء الله فصل لربك وانحر اي فاخلص لربك صلاتك كلها واذبح ذبيحتك له وعلى اسمه وحده واذبح ذبيحتك له وعلى اسمه وحده إن شانئك هو الأبتر إن مبغضك ومبغض ما جئت به من الهدى والنور هو المنقطع أثره المقطوع من كل خير هو المنقطع أثره المقطوع من كل خير قال الله تبارك وتعالى انا اعطيناك الكوثر انا اعطيناك الذي أعطاه ومن هو الله تبارك وتعالى والله عز وجل يتحدث عن نفسه بضمير العظمه فله العظمه والكبرياء وحده تبارك وتعالى كما قال عز وجل نحن خلقناكم انا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير وهو الواحد الأحد تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر الكوثر في لغة العرب هو الخير الكثير هو الخير الكثير هذه الكلمة في اللغة الكوثر هو الخير الكثير وقد أعطى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم الخير الكثير الكثير في الدنيا والآخرة فالخير الكثير في الدنيا هو ما من الله به عليه صلى الله عليه واله وسلم من قبول دعوته وانتشار دينه ودخول الناس في دين الله عز وجل افواجا والخير الكثير هم الصحابه الكثيرون الاطهار الابرار الذين اجتمعوا حوله صلى الله عليه وسلم كل منهم يريد فداءه بنفسه وماله ودمه ويعني من هذا الخير في الآخرة شفاعته صلى الله عليه وسلم للمؤمنين وشفاعته في أهل الموقف جميعا وشفاعته أيضا في رجل واحد فقط من المشركين وهو من عمه أبو طالب رضي الله عنه عنه. عمه روح في الناس بتكفر وإحنا بندخل في الإسلام هو عمه أبو طالب الذي مات على الشرك شفع فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى خفف الله عز وجل عنه العذاب ولكنه لم يخرجه من النار بسم الله السلامة ابن الجوزي رحمه الله كان ذكر موقفا من هذه المواقف كان واحد ذكر امامه ابو لهب او قارون او حد من دول فقال عليه السلام فيعني الله مستعان ايضا الكوثر هو حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو قبل ذلك نهر من أنهار الجنة نهر من أنهار الجنة إذا ان أعطيناك الكوثر قيل أنه نهر في الجنة وهذا حق وهو نهر عظيم كما ثبت في الاحاديث الصحيحه كما رواه البخاري عن انس ورواه الترمذي ايضا وقد روى الترمذي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر في الجنه حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت تربته اطيب من المسك وماؤه احلى من العسل وابيض من الثلج نسال الله ان يسقينا منه الثاني انه حوض النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف وهذا قاله عطاء وقد ثبت في صحيح مسلم عن انس رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ اغفى اغفاءه ثم رفع راسه متبسما فقلنا ما اضحكك يا رسول الله قال نزلت علي انفا سوره فقرا بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر ثم قال اتدرون ما الكوثر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 فأقول إنه من أمتي يعني يجي الواحد عشان يشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام فتأخذه الملائكة بعيدا فيقول عليه الصلاة والسلام إنه من أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك إنك لا تدري ما أحدث بعدك وعلى أركان هذا الحوض كما ذكر بعض أهل العلم على أركانه الاربعه الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم وأن من أبغض واحدا منهم لم يسقه الآخر وذكرنا أو وقد يعني ذكر القرطبي رحمه الله من يطرد عن هذا الحوض يوم القيامة نعوذ بالله ان نطرد عن حوض النبي عليه الصلاه والسلام وقد سبقت لنا خطبه في لما كنا بنتكلم عن احداث الدار الاخره خطبه كامله في الحديث عن حوض النبي عليه الصلاه والسلام وان ماءه احلى من العسل وابيض من الثلج او ابيض من اللبن وان انيته كعدد نجوم السماء نسال الله ان يسقينا من حوض نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم فصل لربك وانحر فصل لربك قال بعض أهل العلم المقصود بالصلاة هنا صلاة العيد صلاة عيد الأضحى أمر عليه الصلاة والسلام أن يصليها ثم ينحر ولذا ذكر هذا عن قتاده وعطاء وعكرمه فصل لربك صلاه العيد يوم النحر وانحر نسكك, وانحر نسكك ومن اهل العلم من قال انها كلمه عامه كلمه عامه يعني فصل لربك اجعل صلاتك كلها لربك ونسكك كله لربك تبارك وتعالى قال ابن العربي رحمه الله أما من قال إن المراد بقوله تعالى فصل الصلوات الخمس فإنها ركن العبادات وقاعدة الإسلام وأعظم دعائم الدين واما من قال انها صلاه الصبح بالمزدلفة فلانها مقرونه بالنحر وهو في ذلك اليوم ولا صلاه فيه قبل النحر غيرها فصلاها او فخصها بالذكر من جمله الصلوات لاقترانها بالنحر وأما من قالها واما من قال انها صلاه العيد فلانه عليه الصلاه والسلام صلى صلاه العيد الاضحى ثم نحر عليه الصلاه والسلام فصل لربك وانحر اجعل عبادتك كلها لله عز وجل واخلص فيها لربك تبارك وتعالى فلا تصلي لغير الله ولا تذبح لغير الله عز وجل ولا على غير اسمه تبارك وتعالى ولذا قال عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له قال ابن العربي والذي عندي أنه أراد أعبد ربك وانحر له فلا يكن عملك إلا لمن خصك بالكوثر وبالحري أن يكون جميع العمل يوازي هذه الخصوصية من الكوثر وهو الخير الكثير الذي أعطاكه الله عز وجل أو النهر الذي طينه مسك وعدد نجومه السماء المعنى معناً عام وليس معنى خاصا بيوم النحر او بصلاه واحده لان هذا الفضل فضل الكوثر لا يوازيه صلاه واحده وانما يوازيه ان يخلص العبد عبادته كلها لله تبارك وتعالى ان شانئك هو الابتر الشانئ هو المبغض الشانئ هو المبغض ولذا قال الله عز وجل من يقول لنا ولا يجرمنكم شنآن قوم يعني إيه نعم ولا يجرمنكم شنآن قوم أي بغضهم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى إذن فالشنآن هو البغض الشنآن هو البغض لا يجرمنكم شنآن قوم أي بغضهم على الا تعدلوا قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم إن شانئك هو الأبتر أي إن مبغضك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو الابتر هو الاقطع هو المقطوع من كل خير والمحروم من كل فضل لانهم ذموا النبي صلى الله عليه وسلم ذما عظيما فلما مات ولده القاسم قالوا ان محمدا اقطع لا ولد له فرد الله عز وجل عليهم ان الذي يبغض محمدا صلى الله عليه واله وسلم هو الاقطع هو المحروم من كل خير ان شانئك هو الابتر الابتر هو مبغض الرسول عليه الصلاه والسلام الذي ليس فيه بركه وحياته ندامه عليه وإذا كان هذا في مبغضه فهو ايضا في مبغض شرعه اسمع إلى هذا الكلام الغالي لابن عثيمين رحمه الله إذا كان هذا يعني هذا القطع والحرمان من البركة وهذه الندامة إذا كانت في مبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي ايضا في مبغض إيه؟ شرعه فمن أبغض شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام أو أبغض شعيرة من شعائر الإسلام أو أبغض أي طاعه مما يتعبد الناس في دين الإسلام فإنه كافر خارج عن الدين طبعا هذا الكلام كلام إيه؟ إيه؟ عام هذا الكلام على؟ عمومه لاحسن خد بالك بس انت هتسمع الايام دي كتير جدا جدا اللي بيتكلموا واللي بيقولوا احنا عايزين تحجبوا نساء مصر كلهم واللي بيقولوا كذا بس اوعى تتكلم عن واحد منهم بعينه وتقول عليه كافر لانه في الغالب الاعم دول بيكونوا من اجهل الخلق من اجهل الخلق طبعا في امور لا يعذروا فيها بالجهل يعني إذا سب الله عز وجل أو استهزأ بشيء من دين الله تبارك وتعالى هذا أمر لا يُعذر فيه بالجهل لكن في الغالب اللي بيتكلموا الكلام ده إنما يتكلمون لجهل عميق منهم نسأل الله أن يتوب علينا وأن يتوب عليهم وأن يهديهم لأن هذا الكلام خطير قد يعني قد يهلك المرء به هلاكا لا ينجو بعده والعياذ بالله تعالى يبقى اللي يبغض اي طاعه مما يتعبد به الناس في دين الاسلام فانه كافر خارج عن الدين لقول الله تعالى ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم ولا حبوط للعمل الا بالكفر فمن كره فرض الصلوات فهو كافر ولو صلى ومن كره فرض الزكاه فهو كافر ولو زكى لكن من استثقلها مع عدم الكراهه فهذا فيه خصله من خصال الايه النفاق لكنه لا يكفر هذا كل كلام من ابن عثيمين رحمه الله وفرق بين من استثقل الشيء ومن ايه ومن كره الشيء فرق بين من استثقل الشيء ومن كره الشيء إن شانئك هو الأبتر هو المقطوع من كل بركة إن مبغضك أو مبغض شريعتك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو المحروم المقطوع من كل خير ومن كل بركة هذا بفضل الله عز وجل ما تحصل في هذه السورة المباركة سورة الكوثر وقد كنت أود أن أضيف مع هاتين السورتين سورة قريش ولكن لضيق الوقت وأنا بصراحة يعني يعني ممكن أعمل ثورة وأعمل انقلاب لأن الوقت بتاعي هو أضيق الأوقات في هذه الدروس آه فإن ال درس النحو بيتاكل <تصفيق> وانتوا ايه ما بتستحملوش نيجي نقرا كلمتين تقول لك يلا خلاص الشيخ عايزين نروح فاحنا ان شاء الله يعني انا كلمت امير التنظيم قصدي الاخ الدكتور القائم على الامر يعني بحيث انه تنسق المحاضرات ويكون لكل منها وقت محدد بالتساوي علشان كل ماده تاخذ حقها ايييييه احنا بقى وصلنا في التحفه الثانيه